وأخر بل الانسان على نفسه بصيره ة ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و ق ر آ ن ه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 وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى